ع ب س و ع ه النابلسي أ ى ك ل ع ل ه يذكر و ف ع ه ا ل ذ ك ر ى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 وحدائق ل موسوعه ا ا م ت ا ب ل ك م و ل أ ن ع ا فإذا جاءت ا م م ك ل ص خ ي و م يفر ا ل م من أخيه وأمه ر ء أخيه وأبيه و ص ا ح ب وبنيه ت ه ل ك ا م ي ه